ما خلقة خلقة مما إذا فطى يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقاذِ يوم تبلس رأب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو إنه ويكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل للكافرين أمهلهم رويدا